لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاحشَيناهم فاغشىناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما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 لا شر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من شيء إن آتٍ إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليهم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيطرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرضمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 لا أتخذ من دونه آلهة إني يردل رحمن بضرر لا تغنى عني لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لقي غلال مبين إني آمَن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 وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة وواحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَتْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْثَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَفَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن آخرين ومن آخرين ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه أنها عف إذاهم مظلمون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 وَهُوَ ٱلَّذِى فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ بِلَا صَرِيخٍ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَفِقُوا مِمَّ رَزَقَتُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنطَعِمُ مَلَأُ يَشَاءُ اللَّهُ أَنطَعَمَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي غَلَالِ مُنِينٍ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 أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسوادهم في طلال على الأرائف متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام من الرَّبِّ رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدون وان اعبد دوني هذا صراط مستقيم ولقد اظل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون انسلموا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نفتح على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يضطرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فمستقعوا مضيا فمستقعوا مضيئون ولا يرجعون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 أولم يرى الإنسان أما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رمين